حكمة بالغة فما تغن النضر فتول عنهم يوم يدعوا إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث يخرجون من الاجداث كأنهم جراد تشر مهتعين إلى الداف يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدع ربه أني مغلوب فنتصر ففتحنا أبواب السماء بما إنهمر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 بالنظر إننا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجئنه بسحر نعمة من عبدهنا كذلك نجزي ما شكر